<مسجد> <سؤال> حصل خير وش صير حصل خير <سؤال> <سؤال> علشاننا يا حلو غيران حصل خير <خيلي> وش صير حصل خير علشاننا يا حلو غيران مضارير من بعدك مضارير, <مضارير>, <مضارير>, <مضارير>, <مضارير> تحاسب على يا كان ما كان مضارير من بعدك مضارير تحاسب على يا كان ما كان حصل خير حصل خير حصل خير وش صير حصل خير على شأننا يا حلوة غيرة حصل خير وش صير حصل خير على شاننا يا حلو الغيران هويتيك مثل مسالي مزير هوى ثار اخوه سنيني مالان مثل مسالي مزير هوى ثار اخوه سنيني مالان حياتي تنور منك تنوير وبالقلب لك موقع ولك شان حياتي تنوير منك تنوير وبالقلب لك موقع ولك شان حصل خير حصل خير حصل خير وش صاير حصل خير على شأننا يا حلو غيران حصل خير وش صاير حصل خير على يا حلو غيران تأشير وجيمك بتأشير أعزك أنا في كلا لحيان تأشير وجيمك بتأشير أعزك أنا في كلا لحيان حصل خير واش صاير حصل خير علشان هان يا حلو غيران حصل خير واش صاير حصل خير على شاننا يا حلوي غيران حصل خير حصل خير وايش صاير حصل خير على